بشر اخبرني عن حالة المولى الجسم هو دامل ورأسه يهدى الجسم هو ورأسه يهدى جاء بشر يحمل الخبرات فكيف لاقاته ولاقاها قد قتل الحسين يا ويلي فارقنا وجاور الله قف وتمهل أيها الناعي فالناعي قد مزق أحشابا رفقاً بها فالخطر ودها لها ضحت وما أذنى ضحى يا غام أسأل عن قتل الحسين وما أسأل عن نصر عيابنا أسأل عن قتل الحسين وما أسأل عن مصرعي ابنها سيدة الإسراء وقمة الإيسان في كل عاصقة مرهبة الأحرام في كل عاصقة سلمة الأحرام هي الأم التي سكنت وعشت في شرائيني وسالت حين سال دمي وسارت في براكيني أموت أنا فأحيها وبالإيسان Tuhiini Ana ma mit tuham anan Fama zala tuhrawini Amutu ana fauhiyyha Wabil itar tuhini Ana ma mit tuham anan Fama zala اتشير ما الجسم هدارن وراسه يا بدان الجسم ما اجابني احد أم البنين من يضاهيها أشهد كربلاء أن لها قتلى توارد في أراضيها أبناؤها صرعا وما جزعا والله في الحشر سيجزيها تفدي الحسين بالبنين وما أعز من تفدي بأهلها وفاطم سوف ترد لها جميلها يوم تلاقيها وفاطم سوف ترد سولاقي وطلب شكونا تناجي دام من لا وقل مهدابه من عظمي بنوان وقل مهدابه من عظمي بنوان على الأشهاد ترفعها ويعصر قلبها ألما وفاء للذي أضحى بكفيه وما هزما سقى الأجيال عزته من الفداي السماء على الاشهاد ترفعها ويا سارق قلبها الما وفاء للذي اضحى بكفيني وما هزمان لا بشروخ برني عن حاله الما جسم هذا بدن ورأسها يا بدان جسم هذا بدن ورأسها يا بدان